الوجه الثاني ي ب د أ حالا ن وتكون ا القراءة ص ل ح ت ت عنوان واو و القسم ا ل ه م ز ة للاستفهام كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال هذا ر أ س أ ب ي جهل اعالله الذي لا إ ل ه غيره ف إ ذ ا دخلت همزة الاستفهام على الله ف إ م ا أ ن تبدل ا ل ث ا ن ي ة أ ل ف ا ص ر ي ح ة وهو ا ل أ ك ث ر أ و تسهل كما هو القياس في الرجل ونحوه ولا تحذف لللبس ولا تبقى للاستثقال و أ م ا قطع همزه الله فهو في مكان مخصوص وذلك إ ذ ا كان قبله فا قبلها همزه الاستفهام تقول بعتداركا لشخص هل فيقول نعم فتقول افا الله لقد كان كذا و ي د و ز دخول الفاء من غير استفهام نحو فا الله لقد كان كذا وهذه الاستفهام ليست عوضا من حرف القسم ها هنا للفصل بينها وبين الله بفاء العطف وعند ا ل أ خ ف ش الفاء في أ ف ا الله ز ا ئ د ة ودليل كون هذه ا ل ث ل ا ث ة أ ب د ا ل ا معاقبتها بحرف القسم ولزوم الجرد معها دون النصب مع أ ن النصب بلا عوض أ ك ث ر كما تقدم واعلم أن أعني القسم والجواب والجزاء صارت القسم كجملة واحدة ولا الجلتين القسم كالشرق صارت القسم كانت القسمية اسمية فإما أن يتعين الاسم الذي جعلته مبتدأ للقسم كأي من الله أعني يتعين جعلته كجلة للقسم إسمية مبتدأ من عمركا أن أن كأي بقرينة فإن تعين وجب حذف ا لدلاله خ ب ر مر كما في اللفظ على تعين الخبر وهو ما أ ق س م به وسد الجواب مسد الخبر و إ ن لم يتعين ك أ م ا ن ة الله و ع ه د الله ويمين الله جاز لك حذف الخبر و إ ث ب ا ت ه نحو أمانة أفعلنها بأمانة ويمين والمرار الله الله الله لا الله وعهد ما فرض الله على الخلق من طاعته ك أ ن ه ا أ م ا ن ة له تعالى عندهم يجب عليهم أ ن يؤدوها إ ل ي ه تعالى س ا ل م ة قال تعالى انا عرضنا الامانه م الآية ن ل ل تعالى حلف تعالى ه ما و والشنس وضحاها والليل ونحوها أو اليمين أو التي تكون بسمائه أ تعالى نحو الله و رب ا ل ك ع ب ة و الخالق و نحو ذلك و المعنى يمين الله يميني و يجوز إ ث ب ا ت الخبر نحو على أ م ا ن ة ا ل ل ه وعلي عهد الله و على يمين الله و كذا تقول ال ك ع ب ة أ و المصحف الى فعلا أ و ال ك ع ب ة ي م ي ن ي ا ل فعلا و قال ا ل ف ر ا ء إ ن كان المبتدا اسم معنى نحو لعمرك و أ ي م ن الله فجواب القسم خبره ولا يحتاج إ ل ى تقدير خبر آ خ ر ل أ ن لعمرك يمين ولافعلن يمين أ ل و ض ه فهو هو وليس بشيء ل أ ن ا ل ع م ر معناه البقاء فهو مقسم به ولافعلن مقسم عليه فكيف يكون هذا ذا ذاك وكذا الكلام فيه أمانة ا ل ل و أ ي م ا ل ل ه و ن ح و ه و الله م ت ب ا م ح و ف خ ب ر إن بلان ن اقترم الابتداء ح وايمان لعمرك ل و ل ل قال جذولي ه الله ونحوه الجر ا ل ر ف الأندلسي الرفع وأيمن الله عند الكوفيين جمع الكوفيين يمين فهو مثل يمين الله د ع ل ت ح م ز ة القطع فيه و ص ل ة تخفيفا ل ك ث ر ة الاستعمال كما قال الخليل في ه م ز ة ال ا ل م ع ر ف ة وعند سيبويه هو مفرد مشتق من اليم وهو ا ل ب ر ك ة أ ي ب ر ك ة الله يميني وهمزته للوصل في ا ل أ ص ل والدليل عليه ت ج و ي ز كسر همزته و إ ن م ا كان ا ل أ غ ل ب فتح الهمزة لكثرة استعماله ويستبعد ان تكون ا ل ه م ز ة في الاصل م ك س و ر ة ثم فتح التخفيف ل ع د م افعل بكسر ا ل ه م ز ة في الاسماء والافعال واذا قالوا في الامر فيصدق الهمزة اصالة في افعل في المفردات ويستبعد من نصر انصر تشتجر بدم فاصبحت هذنا قوله تأتها بها تحت شاجره رجلك كلا مركبيها تحت رجلك واذا تكررت الواو بعد واو القسم نحو قوله تعالى والليل اذا و غ ش ى والنهار اذا تجلى فنذهب سيبويه والخليل ان المتكرره واو العطف وقال بعضهم هي واو القسم والاول اقوى وذلك لانها لو كانت واو القسم لكانت بدلا من الباء ولم تفد العطف وربط المقسم به الثاني وما بعده بالاول بل يكون التقدير أ ق س م بالليل أ ق س م بالنهار أ ق س م بما خلق فهذه ث ل ا ث ة أ ي م ا ن كل واحد منها مستقل وكل قسم لا بد له من جواب فتطلب ث ل ا ث ة أ ج و ب ة ف إ ن ق ل ن ا حذف جوابان استغناءا بما بقي بعد الحذف فالحذف خلاف ا ل أ ص ل و إ ن جعلنا هذا الواحد جوابا للمجموع مع منها أن كل واحد منها باستقناله مستقبل واحد يطلب جوابا مستقلا فهو أ ي ض ا خلاف ا ل أ ص ل فلم يبق إ ل ا أ ن نقول القسم شيء واحد والمقسم به ث ل ا ث ة والقسم هو الطالب للجواب ل ل م ق س م به فيكفيه جواب واحد فكأنه سعيكم كذا أقسم أي والنهار إن إن بهذه قال خلق أقسم بالليل والنهار وما الثلاثة الأمر بشتى و أ ي ض ا ف إ ن ك تقول مصرحا بالعطف بالله فالله لافعلنه لأفعلن ولا تقول أ ق س م بالله أ ق س م بالنبي صلى الله عليه وسلم لافعلنه والحل على ما ثبت في كلامهم أ و ل ى واعترض على كون واوي العطف بلزوم العطف على عاملين لأن النهار إذن يكون معطوفا على الليل وإذا معطوف على إ ذ ا يغشى والعاطف واحد أ ج ا ب جار الله ب أ ن قال الواو ك أ ن ه ا ع ي ض عن حرف القسم وفعله معا وذلك لأنه لكثرة استغمل في القسم لم يستعمل الفعل معه ما في يستعمل على عام واحد هو الواو قال المصنف فيلزم على هذا أ ل ا يجوز باللول إ ذ ا يغشى والنهار إ ذ ا تجلى وقد جاء قوله تعالى فما أقسم بالخمس معمولان قائمة مقام الجوار الكنس والليل إذا عسعس. فقوله تعالى أنه فقوله قبله والليل وإن يكن إلا أنه يكون يكن عسعس والباء حتى كأنه يجر وينصد وقال ي ن ص وهو المحذور و المصنف إ ن م ا جاز هذا ل أ ن ه مثل إ ن في الدار ز ي د ا و ا ل ح ج ر ة عمرا كما مر في باب العطف و ع ل ى ما قدمنا في باب الظروف المبنيه الليل, إذا يغشى فالعامل في الليل في الحقيقة في و وكذا العظمة المقدرة وكذا في إذا يغشى فيكون التقدير و و وهي واحد فيكون ا قائم المقام العظمة وهي عامل واحد فيكون بعظمه الليل وقت عسعسته فالعامل في المجرور والمنصوب شيء واحد وعلم وهو وعمرتك وعمرك وقعدك على لتفعلنا القسم السؤال الله الله الله الله إما قسم أن أن بربين نشدتك زائدة وقد يستعمل أن فيه زائدة وربما قيل في قسم الطلب ايضا لتفعلن ولنفعلن فيكون خبرا بمعنى الامر قوله يتلقى القسم باللام وإن النفي يتلقى استقبل القسم وانا وحروث باللام النفي تلقاه بكذا واستقبله به اي معنى اجاب بكذا والمعنى والاسميه اما م ث ب ت ة أ و م ن ف ي ة ف ا ل م ث ب ت ة تصدر ب إ م ن مشدده او م خ ف ف ة أ و باللام وهذه اللام لامر ف د للتأكيد لا ابتداء ي حيث الفعل وإنما أجيب مفيدان ن من وإنما لأنهما إما إلا القسم بهما الفعل ل ل أ ك ي ل ذ ي بأجله ا القسم واللام الداخرة إما المكثورة الأصل بعد في لام الابتداء ايضا كما يجيء في باب إ ن ا فلا ت د خ ل هذه اللام أ ع ن ي لام جواب القسم إ ل ا على ما تدخل عليه اللام الواقعه ة بعد إنا ن و ذ بعد الكوفيين أن اللام في مثل لزيد قائم جواب القسم أيضا والقسم مثل لزيد في ف أن مقدر قبله ل ليس ل ى هذا ا في و و ج عندهم ل انا م الابتداء قالوا ل أ ك تقول ل ط ع م ك آكل زيد ويجوز ان يعتبروا ا د عليهم بنحو ظننت لزيد ق ئ م منقسم مدخر ولا من لا مدخل له بان ع د ظننت ل للشك م ف ي ويجيب د أ يعتبر بأن الظن الغارب قائم مقام العلم فهو مثل قولهم يعلم الله إ ن ز ي د ا قائما بكسر إ ن ا ولهذا قال بعضهم إ ن قوله تعالى وظنوا ما لهم من نحيص ظنوا كالقسم وما لهم جوابه وليس بنص اذ يحتمل التعليق بلى لو جاء مثل ظننت لقد فعل لكان نصا في إ ج ر ا ء ظننت مجرى القسم ثم نقول ان الاولى كون اللامثيل زيد وزيد قائم لام الابتداء ولا نقدر القسم كما فعله ا ل ك و ف ي ة ل أ ن ا ل أ ص ل عدم التقدير و ا ل ت أ ك ي د المطلوب من القسم حاصل من اللام ثم إ ن ه لا تجامل حرف النفي و إ ن ج ا ز أ ن تؤكد الجمله قال زيد للتقرير والإثبات وحرف النفي للرفع والإزالة فبينهما في ظاهر ا ل أ م ر ت ن ا ث ل و أ ن قولك ل ز ي ذ ما هو ق ا ئ م و إ ن ز ي د ا لم يقم ف إ ن ولام ا ل أ ث ب ت ا نفي مضمون ا ل ج م ل ة بلا مجامعه بين الحرفين ثم إن رام الابتداء تدخل على ل أ وتدخل ر ث بعد سنة ق ى بها عنها بشبهة عنها وأجلوا توحنا و إن ت د على مضارع مصدر بحرف التنفيس نحو ولسوف يعطيك خلافا ل ل ك و ف ي ي ن كامر و ر ا تدخل على ا ل م ا ض ي و إ ن كان أ و ل جزء من دله لبعده عن م ش ا ب ه ة الاسم ف إ ذ ا دخله قد كثر دخول اهل ا ل ا ت د ا ء عليه نحن لقد سمع ولقد آ ت ي ن ا وذلك ل أ ن ه ا تقرب الماضي من الحال فتصير الماضي كالمضارع مع تناسب معنى اللام ومعنى قد د قد والتأكيد لأن التحقيق في أيضا معنى ماما وتدخل أيضاً على خبر ورفد عليه نحو لقائم زيد ز وعلى معمول خبر ا ل م ت ب ا وايضا إ ذ ا وقع موقع ا ل م ت ب ا نحو لطعامك زيد آ ك ل ولفي الدار زيد قائم بشرط كون ا ل ع ا م ب اسما كما ذكرنا أ و فعلا م ض ا ر ع ا نحو لطعامك زيد ي أ ك ل أ و ماضيا معقد نحو لطعامك زيد قد أ ك ل و ل و ق ا ل لطعامك زيد أ ك ل ا و لا تدخل على غير ما ذكرنا من حرف الشرط وغيره و إ ن م ا تدخل على م ه م وبئس و إ ن ك ا ن في ا ل أ ص ل ماضيين بلا قد لما ذكرنا في بابهما من ص ي ر و ر ت ه م ا بمعنى الاسم فقولك لمغم الرجل زيد كقولك لحسن زيد و إ ذ ا وقع ا لامر ا ب ت ب ا ء بعد إ م ا جاز وقوعها في غير هذه المواضع أ ي ض ا نحو خبر المبتدا المؤخر ن ح و إ ن زيدا لقائم ا كما يجيء في باب إنا و ا ل ل م في جميع ما ذكرنا ليست د و ا ب ا لقسم م ق د ر خلافا ل ل ك و ف ي ة بل هي لامر ا ب ت ب ا ء و ر س م ي ة ا ل منفيه م ص د ر ة م ن م و مؤامره عند أ ه ل الحجاز م ه م ل ة عند غيرهم أ و بلا ت ب ر ئ ة على اختلاف أ ح و ا ل ه ا نحن و والله لا فيها ولا لا فيها زيد ع ووالله لا رجل في الدار ووالله لا فيها رجل ولا امراه أ ة وإن مصدره بإن ن ح وان و ل ل ه إ زيد قائم وإن كانت ا ل ج م ل ة ف ع ل ي ة ف إ ن كان الفعل مضارعا مثبتا ف ا ل أ ك ث ر تصديره باللام وتسعه ب ا ل ن و ن نحو لاضربن الا إ أ ن تدخل على متعلق بالمضارع مقدم عليه كقوله تعالى ولئن متم أ و قتلتم ل ا ي الله تحشرون ف إ ن فيه اللام فقط وكذا إ ن دخل على حرف التنفيس نحو والله لسوف أ خ ر ج فلا يؤتى بالنوم اكتفاء باحدى ع ل ى م ت ى الاستقبال عن ا ل أ خ ر ى وقل بالنون وقد جاء وقتيل خلي المضالع اللام اكتفاءا من مرة, مرة فإنه فرعا فإنه جاء أثأرن ويحكي إ ن عن ابي علي موافقتهم في تجوز التعاقد بين اللام والنون قال تالى ابن اوس حلفه ليردني الى نسوه كانهن مفائد لفتح اللام وضمن الدالي ويروى بير الدني بكسر اللام ونصب الدال وبعض العرب يكسر لام القسم الداخله على الفير المضارع نحو والله لتفعلن هذا كله ان كان المضارع استقبالا فان كان حالا فالجمهور يجوز وقوعه جوابا للقسم خلافا للمبرد وذلك لانه متحقق الوجود فلا يحتاج الى تاكيده بالقسم كما مر في المضارع و ا الجواز ل ل و موجود إذ رب موجود غير م ش ا ه د يصح إ ن ك الفراء ر ه وأنشب لان تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي ان بيتي واسع ويجب ت ق و والله ل ل ي زيت ف الاكتفاء ب ا ل ن ا م ولا يؤتى بالنوم ل أ ن ه ع ل ا م ة الاستقبال كما مر في المضارع و إ ن كان المبارغ م ن س ي ا فنفيه بما و إ ن ولا على ما مضى لكن ما و إ ن إ ذ ا لم ي ت ق ي د بالزمان المستقبل فظاهرهما نفي الحال على ما تقدم في ا ل أ ف ع ا ل ا ل ن ا ق ص ة فالمبرد لا يجوز والله ما أ ق و م و إ ن أ ق و م لكونه اذا ظاهرا في الحال ونذهبه ان المقسم عليه لا يكون حالا ولا يجوز نفي المضارع ب لم ولن في جواب القسم ل أ ن ه م ينفونه بما يجوز حذفه بالاختصار كما ي ج ي والعامل الحرفي لا يحذف مع بقاء عمله وان ابطل العمل لم يتعين أ ل ن ا ف ي المحذوف و إ ن كان الفعل ماضيا نسبه ف ا ل أ و ل ى الجمع بين اللام وقد نحو والله لقد خرج و أ م ا في نعم وبؤس إ ذ ل ا ي د خ ل ه م ا قد لعدم ت ص ر ف ه م ا قال يمين ل ن ع م ا ل س ي د ا ن ي ي ج د تما على كل ح ا ل من س ح ي ل و م ب رمي و إ ن ط ا ل الكلام أ و كان ض ر و ر ة ا ل ش ع ر ج ا ز ر ت ص ا ر على أ ح د ه م ا قالت على ا في السطاله ا و ش م س و ب ح ا ه ا إ ل ى ق و ل ه قد أ ف ل ح فلم ي أ ت ي ب ا للام ل ل ط و ل و قال الشعر ا حلفت لها بالله حلف تفاجر لنام فماء من حديث ولا صال ي ويجب تقدير قد بعد اللام ل أ ن لام الابتداء لا تدخل على الماضي المجرد كما مر والاقتصار على اللام أ ك ث ر من العكس و أ م ا نحو قوله م و ط ئ ة ك ل ا م في لئن جئتني لاكرمنك فاللام في لكان إ ذ ن جواب القسم لا جواب ل ه فيكون جواب القسم في قوله وأقسم لو شيء رسوله سواك ولكن محذوفا وسيجيء الكلام عليه في حروف الشرط وإن نحو أتانا قاما لم مدفعا الكلام الماضي منفيا فلما لك عليه الشرط والله شيء في كان نجد واما ان نفي بلا وان انقلب الى معنى المستقبل كما ذكرنا في يوم الماضي قال حسب المحبين في الدنيا عذابهم تالله لا عذبتهم, لا لا عذبتهم بعدها سقروا اي لا تعذبهم فلا يلزم تكبير لا كما لا يلزم تكبيرها اذا كانت في الماضي الذي بالدعاء ن ح لا رحمه الله وذلك ل أ ن ا ل ن ا ض ي في الموضعين بمعنى المستقبل وفي غيرهما يجب تكريرها نحو فلا صدق ولا صلى وربما جاءت في الشعر غير م ك ر ر ة كقوله و أ ي أ م ر س ي ء لا أ ف ع ل ه و أ م ا قوله تعالى فلا اقتحم ا ل ع ق ب ة ف إ ن م ا لم يكرر فيه لتكرير تفسير العقبه وهو قوله فك رقبة. إلى آخره فكأنه قال لا آخره رقبة فكأنه ذك وكان ل ا أطعن م س ي ن وإن ك المقسم عليه جواب شرط مستقبل وقبل ذلك الشرط قسم قرنت ا د ا ة الشرط كثيرا بلام ن مفتوحه ة موطئة تسمى م ب الجواب ة ومعينة لكون نحو للقسم أتيتني لآتينك لئن لا للشرط قولك والله وقد يجوز والله ان تاتيني لاتينك بلا لام فان حلف القسم وقدر فالاكثر المجيء باللام الموطئه تنبيه على القسم المقدر من أول اول ل أ م ر ق د يجيء من غير الامر ع ت ه م إنكم م ل ش ويجوز حذف النافي من المضارع الذي هو جواب القسم ولا يجوز من ا ل ن ا ض ي و ر س م ي ة سواء كان المضارع لا يزال واخواته أو غيرها قال فقوت يمين الله أ ب ر ح قاعدا ولو قطعوا ر أ س ي لديك و أ و ص ا ل ي وقال تالله يبقى على ا ل أ ي ا م ذو حيد بمشمخر به الزيان والاس م من من ي ة ل أ ن ه ا اقل استعمالا في جواب القسم من ا ل ف ع ل ي ة والحذف ل أ ج ل التخفيف وخذف من المضارع دون الماضي لكونه في القسم أ ك ث ر استعمالا منه ن أن رفض أثقل ومن النفي من ه وأخواته مع المضارع ثم القسم رفض حذف حرف في جاز لا يزال أثقل و حييت حتى غير تسمع تنفك ت بهالك ك وانما جاز فيها خاصه لنظوم النفي إ ل ي ه ا فلا يلتبس بالايجاب واما قوله فلا و ا ب ي دهماء زالت عزيزه على قومه ا ما فتل الزند قادحوا فلم يحدث النافي بل فصل بينه وبين الفعل كما مر في الافعال الناقصه وانما جاز حذف علامه النفي في المضارع بدون ع ل ا م ة ا ل إ ث ب ا ت ل أ ن ه ا تكون في ا ل أ غ ل ب علامتين اللام والنون كما ذكرنا فحذف احداهما يستلزم حذف ا ل أ خ ر ى فيكثر الحذف و إ ن م ا حكم ب أ ن ا ل م ح ذ و ف ة من المضارع لا دون ما ل أ ن ه ا أ ك ث ر استعمالا في نفي المضارع من ما قوله ويحذف جوابه ه إذا اعترض أو تقدم ما تقدم أو يدل ي ل ا ي اذا اعترض القسم او توسط الكلام نحو زيد والله قائم وقام والله زيد وفي نهج البلاغه قد والله الله قوله او ت ن ن ه عليه ما يدل ح والله وقام و ا زيد لقوا ل الكلام الذي ل ه وهذا توسطه ا س م تأخر عنه هو من هو حيث ل القسم وهو كالعوب من ذلك م من ع ن ى جواب الجواب وهو مثل ج وقد ا الشرب كامرة ب بابه أكرمك في في تأتني إن و يجيء بعد ا ل ج م ل ا ل ا س م ي ة قرينه د ا ل ة على الجواب فيحذف وليست من حيث المعنى, من حيث المعنى بجواب كالمذكورين وذلك كقوله والفجر تعالى وليال عشر أي ولو عاقب ولو عاقبنا يؤخذنا لدلالة قوله أ ل م تر كيف فعل ربك بعاد ا ل آ ي ة عليه وقد تصدف ا ل ج م ل ة ا ل ق س م ي ة لكون ظرف من م ع م و ل ا ت الفيل الواقع جوابا دالا عليها نحو لا أفعله العود مع ففيه وعود العائدين التأكيد وإنما استعمال كان لكثرة القسم و ل أ ج ل إ ف ا د ت ه قد يقدم على عامله قائما مقام ا ل ج م ل ة ا ل ق س م ي ة و إ ن كان عامله مقترنا بحرف يمتنع عمله فيما تقدمه كمين التأكيد لآتينك آتيك سده نسد القسم كما وما ما القسم أما يوم الجمعة فيقال يجيء في نسد نحو فإن الشرق زيدا قادم لغرض سده عوض وعوض حروف وقد يستعمل في غير القسم كقوله هذا ثنائي بما أ و ل ي ت من حسن لا زلت عود قدير العين محسودا ي جيري ق وهو و بمعنى نعم وهي م ب ن ي ة على الكسر وقد تفتح ككيفه وليس اسما بمعنى حقا خلافا لقوم وبناؤها عندهم لموافقه ج و ر ي ا ل ح ر ف ي ة لفظا ومعنى ولا يكفز البناء الموافقه اللفظيه ألا ترى إعراب إلا ترى إعراض بمعنى وقد إن كانت بعاثره وربما أبيحة ضرورة مولت قال وقائلة وبهسبل فقلت قال ذاك اسميته إلى أسيت أسي جير إنني إنه من من ذهب إلى قال عبد القاهر هو اسم فعل بمعنى أ ع ت ر ف ولا يتعذر ما ارتكبه في جميع حروف التصديق وقد يستغنى بذكر القسم عن ذكر المقسم به كقوله ويقسم لو ش ي ء أ ت ا ن ا رسوله أي أقسم م ب اي ق س ويستغنى م به ي ك ث ر اقسم عن ا ل بما ج و بالنون نحو لأن النون ا لها ب لأضربنك ه إن لأن أكد يقسم ج تجيء ي في الخبر الصرف نحو تضربن زيدا ولا نحو وأما نحو الخبر الصرف ل تضربن د ع ا ل ل ه و ل ز و د قائم فلم يقم دليل على كونهما جوابا للقسم خلافا للكوفيين كما تقدم وقد ي ق و ن مقام القسم حقا ويقينا وقطعا وما أشبهها نحو نحو وكذا نحو أو حقا لأفعلن لا ردعا علي لأفعلن أشبهها كذا كلا إذا لم يكن ردعاً نحو كلا الانتزام إنا نحو لله علي كذا لم لينبذن لله عهد يكن نذر ن ح و عاذدت الله ل أ ف ع ل ن وعلي عهد الله لاقومن أ ق و م ن ن عن قوله وعن ي اسمين للتشبيه وزائدة وقد تكون ومنذ في الماضي والظرفية ن من تكون ومنذ للزمان والكاف وزائدة اسما للابتداء بدخول وقد الحاضر نحو ما ر أ ي ت ه مذ شهرنا ومذ يومنا و ح ا ش ا و ع د ا و خ ل ا للاستثناء قوله ع ن ا ل م ج ا و ز ة أ ي ببعد شيء عن المجرور بها بسبب إ ي ج ا د مصدر المعدى بها نحو رميت عن القوس أ ي بعد السهم عن القوس بسبب الرمي وكذا أ ط ع م ه عن الجوع أي بعده بسبب عن الجوع بسبب الإطعام وكذا أ د ي ت الدين عن زيد وقولهم رويت عنه علما و أ خ ذ ت ه عنه مجاز ك أ ن ك نقلته عنه وقولك ج ر س ت عن يمينه أ ي تراخيت عن موضع يمينه بالجلوس وقوله تعالى يخالفون عن أ م ر ه مضمن معنا يتجاوزون وطبقا عن طبق أ ي طبقا متجاوزا في ا ل ش د ة عن طبق آ خ ر د و ن ه في ا ل ش د ة فيكون كل طبق أ ع ظ م في ا ل ش د ة مما قبله وقوله عن طبق صفه لطبقا وليس المراد طبقين فقط بل المقصود جنس أ ط ب ا ق كل واحد منها أعظم اعظم من الاخر ب الاستراباذي بقية ي الدين وله على الشرير التاسع والعشرين